بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن سبعة أديان مباركة. هذه من وعظ من عطية الإمام في الشيخ مجدي محمد بن عبد الرحمن رحمه الله على الشيخ أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز لا قط الله له بوابين ولمصي. في يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك السنه في اياته وثلاثين واربعين الف لربه صلى الله وهذا هو الثاني من هذه الرساله قال رحمه الله تعالى واعتذ بالإيمان بكل ما اخفى به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد اليوم فاومن بفتنه القبر ونعيمه الحمد لله رب السّلام وعلى منا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الصّلي الله تعالى وسلم الايمان بالإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعده وهذا أمر ماجد تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في الغيبيات أمر ماجد لان أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم محلها الصدق. فالواجب في التصديق والحوادث والنوالي الاكتفاء نعم وفي حاله الوحي الى نعم قال قوم حسن قبري ونعيمه وسبق الكلام على حاله القبري ونعيمه وفي حاله الوحي الى الاجساد فالله سبحانه وتعالى جعل جسد كل بني ادم يبدا الى الانبياء فقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ما على الانبياء وتنزع بالشهداء ما على الانبياء تبلى اجسادهم الا عظمه هذا العظمه في العمود الفقري وتسمى عجو الذنب منها يرتب بني ادم فتبقى هذه العظمه عجو الذنب ويرتب منها بني ادم وتعاد الارواح الى الاجساد نعم لكن كما في الحديث فتكون على قدر الميل واحد قال الراوي لا أدري أن ميل مسافة الأرض أم الميل الذي تتحل به المسافة لأن تقارب الشمس من الروس يوم حتى تكون أقل من 2 كيلو على أكثر تقدير وعلى أقل تقدير حتى تكون على قدر الميل الذي تتحل به المرح. فحين يغوز العرف في الارض سبعين زرعا ويبلغ الناس حتى يبلغ آذانهم ويرجوهم الجامعا ومنهم من يكون عرفه إلى وسطه وإلى ملكبيت وإلى عقبيت ثم على على حسابه نعم وتطلق الموازين وتغوزن فيها أعمال العباد. والناس في هذه الحالة مع دنور الشمس وشد هم حفاف ليس في أقدامهم نعال عراه ليس على اجساده فيها وقد وقفوا خمسين الف سنه على هذا الحال فهذا امر عظيم الا على من يسال الله سبحانه وتعالى عليه وتنصب الموازين وتوزن بها اعمال العباد سبق بيان ان هذا الميزان تناسى العلماء هل هو ميزان واحد ام عده موازين وأي مكان كان المهم انه يوزن الشخص وعمله الصواب أن العمل يوزن والشخص ايضا يوزن وبعض العلماء يقول أن العمل هو الذي يوزن والصواب أن الشخص يوزن ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم الصحابه بن رحمه الله يؤتى بالرجل السمي الغليظ لا يزن عند الله جناحه وغفر وقال النبي عليه السلام في ساقي عبد الله المسعود لما ارقى الشجره وكشف تزيح عن ساقيه قال وتعجب الصحابه من دقه ساقين فقال عليه السلام لا هم اوزن عند الله من جبل بعد فيوزن الانسان ويوزن عمله ايضا كما في حديث البطاقه قال صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الاشهاد فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر وتوضع في كفه وتوضع بطاقه لا اله الا الله في كفه فتطيش السجلات وترجع بإذن كفة ولاية إلى الله وهذا الحديث عن حديث الطاعة مما استشهد بمرجعه على أن العمل يبقى مع زوال على أن في يبقى مع زوال العمل كله هذا غلط وليس بزعيم فلأجب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولأنا وسأل عن رخصة عن بعض النصوص المتعددة بمجرد القول دون العمل واثبات الايمان مع وجودها فلا بد من الحديث عنها ومن ذلك حديث الصحيح حديث وفاه ابي طالب لما جاءه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله ومعلوم ان الشفاعه من شروطها ان تكون لاهل التوحيد وابو طالب لن يعمل كلمه اشفع لك بها عند الله قالوا وهذا يدل على ان الايمان يبقى مع عبدك العمل كله فما الجواب على ذلك عبد الله انت عبد الله عليك صلى نعم هذه الكلمه اذا قال على الانسان قبل ان يموت وتمكن من قولها ولم يتمكن من العمل كالقعر وهذه الكحال الصحابه الذين ماتوا قبل ان تفرض الشرائع ففي مكه لم يفرض الا التوحيد ومات الصحابه دون ان يقراوا اليه ركعه ولا يسجدوا يستر ولا يلكوا ولا يجاهدوا ولا يحجوا ولا يصوموا قبل فرض هذه الفرات في المدينه ثم بعد ذلك ثم ماتوا قبل ان تطلبوا باستدلال الصلاه التوحيد فقط وصل والذين ظنوا من الصحابه قبل ان يعملوا باب الفرائض تنفعهم كلمه لا اله الا الله يقول شيخ الاسلام بن تيليف رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له ولو انهم طغوا على ايمانهم بغوا ما حاجه الى المدينه لم ينفعهم ذلك يعني لو طغوا على هذا الايمان مجرد الكلمة بلا عمل حينما انتقلوا وهالوا من مكة إلى المدينة لم ينفعهم ذلك وهناك أيضا حديث مشحي استشهد فيه مرشعة على وكوة الإيمان أو بقاء الإيمان مع ذهاب العالم هو حديث فذيكة مع ابن زهر. هو حديث حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب. يعني يزول كما يزول النقص الذي في الثوب. حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صدقه ولا نسخ الا انهم يقولون لا اله الا الله وقال صله ابن زهر بن بن اليمان رضي الله عنه: يا حذيفة ولا تنفعهم لا اله الا الله قال حذيفة يا صله تنجيهم من النار تنجيهم من النار فكيف نجيب على استشهاد بهذا على انه يكفي في عمل الاعتقاد وترفع في الإيمان دون العمل نعم لا. <تصفيق> لأن هؤلاء الذين الإسلام يعود غريبا كما بلغ، فيأذي ولم يبقى منه إلا كلمة التوحيد بحينئذ تنفعه بحينئذ تنفعه أيضا من اقوى ما به أخيرا حديث الشفاعة وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام ويدخله الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا وفي روايه لم يعملوا خيرا قط قالوا لم يعملوا خيرا هذا هذه النكره في سياق النبي تدل على العموم واكدها وأكده عليه السلام بقوله قط يعني ابدا فلم يعملوا شيئا ابدا ودخلوا الجنه وهذا يدل على أن العمل خارج مسمى الايمان فكيف جاءه عن نعم لم يعملوا خير الخلق طيب لماذا تاولنا هذا التاويل يعني هل كلمه خير الخلق جاءت في الكتاب والسنة كان لهذه اللفظه تدل على أنه عمل ولكن عمل نقص؟ نعم أولاً مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا العشير إنما الضوء الضوء الضوء الضوء ما رأيت منك خيراً قط تمام تمام نعم فالمرأة تقول لزوجها ما رأيت منك خيراً قط قال عليه السلام عن النساء إن كنتك كرن العشير قال تعيش يا رسول الله يكفرنا بالله قال لا يكفرنا العشير لو احسنت الى احدامنا الدهر كله ثم رأت منك يوما قالت ما عميته خيامك كان هذا هو حال المرأة تنكر فسن فشي لا اشرب تبا تمام معاها كل تقول لك يمس ما تقولك عمرك يوم كويس ابدا أبدا يتزوج او اللي على عن لازم يفهم في راسه وفي قلبه ان هذا هو حال المرء حتى لو كانت صالحة نعم لان الرسول عمق فقد ان كنا يعني لا يهندسهم تكفرنا العشيء لان حسن العشيء فلما جشت هدى في الهدايه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خبر نحله الصديق عليه السلام وعد عد وافرغ الا وهو رفع لانه عليه السلام قال فاستمتعوا بهم ان المراه خلقت من ضلع اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلاه ما هو اعلاه قال ابن حجر بن الله لسانها فاعوج ما في المراه هو لسانها تكفين عقول فقال هو رواه وان اعوج ما في الضلع اعلاه ان اردت تقيمه يعني كن مستقيما إقامة كعبك صبته وإن تركته عوج فاستمتعوا بهنا على عوج يعني مشي مشي مره بدون مقلبات شرعيه لكن يعني اجتهد مع المرح ولا وضع كما تراو الطيف ففي هذا الحديث قال الرسول قال ما رأيت خيرا قط وايضا لهذا الحديث <تصفيق> وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه وعلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قبل نسعة ونسجن نفسه ثم سأل عن قعدة أهل الأهل الآفة عن أراد أن يتوب فدل على الرجل الراهل عامل جاهد من عبداليهود أو النصار فقال عني من توبه قال نا من اشتبه فقد أو فكمل به الماء وهذا جزاء من أفتد غيره، وقد أو فكمل به الماء ثم سال عنها من ارخى الله قال النبي عليه السلام فدل على رجل عالم فاتاه فقال عندي من توه قال نعم ومن يقول بينك وبين التوه يعني من يصرفك ويعلم عنه اذهب كذا وكذا فإن بها قولا يعبدون الله تعالى فاعبد الله اراهم ولا ترجع الى أرضك فإنها ارض سلوك لذلك ننصح اخواننا الذين اسلموا خليفا من بلاد الغرب وبلاد اوروبا وغيرها من بلاد الفارض الا يرجع إلى البلاد. خصوصا إذا أقضوا على أكثر من كبلاد فرنسا الفاحشة في الشوارع وعلى أدراك السلم والعياذ بالله كبيرا يعني نسمع نعوناك في الخدم والعياذ بالله فلا يرجع إلى بلاده أبدا إلا عند الحرجة أو للدعوة الى الله سبحانه وتعالى ولكن لا يرجع للدعوة إلا بعد ما يتمكن الإمام في قلبه ويتعلم علما مؤصلا ثم إن شاء، وبشرط أن يظهر شعائر دينه هناك ويدعو إلى الله عنه وتعالى من أذن مع امن الفتنة على نفسه واهله كل هذه شروط امن الفتنة وان يظهر شعائر الدين ويدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا من الحمد عن طريق الشبكات يمكن أن تدعو الناس في كل مكان وبكل جبال ولله الحمد ولعل بعضكم كان كانت رآته عن طريق الشبد ولم تر منه إلا عالم صلاة القارية الصغيرة وعن هذه اتصالات الحديث فقال إدهم الأرض كذا وكذا فإن لها فوقا يعبدون الله تعالى ولا ترث إلى الأرض كذا فإنها تحت سوء فبينما هو في الطريق أتاهم ملك الموت في صورة فتنازعت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ايهم يبلد روحا فقالت ملائكه الرحمه جاء مقبلا بفضله الى الله تعالى وقالت ملائكه العذاب ولا شك ان الملائكه صادقون انه لم يعمل خيرا قط هذا هو وهذا الرجل عبير لم يعمل عمل فسؤاله لكي يتوب عمل ومشيه الى ارض التوبة هدى وفي روايه فاءى بصدره لما اتاه الموت ناء بصدره يعني كي يقترب من ارض التوبة فقالت ملائكه العذاب انه لم يعمل خير قط فالى بملك العارض وصورته كانت فجعلوه بينهم فقال قيس ما بين الأرضين فيا هيتهما اغرب كان كان لك فقال صلوه فوجدوه أقرب إلى أرض التو بشكل واحد فقال الله وليكة الرحمة وفي دواية فدخل الجنة وغضر الله له والشاهد أنه قول عليه القول من لم يعمل خيراً قطعاً وهل هذا الكلام قال له السلام؟ نعم يعني تقول له تقاطب كلام من أدلة لكن هل لك في هذا القول سلام؟ لأن لم يعمل خيراً قطع على وجه التمال والتمال؟ نعم ما هذا؟ ها؟ أيضا؟ أنت يا سنة إمام أئمة محمد بن إسحاق اللي هو زينا بالكتابة قال على هذه الدفع لم يعمل خير القرى يعني على وجه الكمال والتمام أو التمام والكمال يبين، قال قالوا أن لها النظار والسنة تددوا على الله لها صحيح سيشاهد بيها على أن اللي عمله يدخل هذه أخر ثلاث شهور تقريبا احتجب المرجع قديما والمرجع في سلامة نعم فمن قتل مواليه فأولئك هم مجنون أم قتل مواليه فأولئك الذين قتلوا أم تموتين أن مغافين وتنشأ جنود كتابهم بيمينه نعم تنشر الدروي والصحف فمن المؤمنون يأخذون كتابهم بأيمانهم والكفار يأخذون كتبهم كتاب كتاب بشمائلهم من خلف ظهورهم. كما قال الله عز وجل فأما اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرب كتابيا. اني ظننت أني ملاقي حسابي وهذا الظن هنا على ظاهري أم الظن بمعنى اليقين هنا أنا ولو ظن في رؤية الله هذا القرر فالظن هنا بمعنى اليمين في بيشة الغاضية من جنة عالية قطوفها لتانية أليك وأبقى لأمقال سبحانه وأبقى نموذي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ما يحب الجواب وذوره كغلوه يعظار السلاسل والأغلال في العلوه ثم الجحيم وصلوه يعني أمروه فيها ممرا في ثم في سلسله ذرها سرمون ذراعا فاسلكوه كي يتفكت من دوره فتقرر من فجر فلا يستطيع القيام على نجليه كما قال عبد الأحباب إنه كان لا يدنه إلا العظيم الآيات فتنشى الزاولي قال فكل انسان أنزمناه طائره في عنقه ونخطي له نعمة كتابة يلقى ومنشوره يقولون ما لهذا الكتاب لا يباده صغيره ولا كبيره الا أحصاره ورجو ما أعلمه حاضره ولا يظلم ربه احدا كل شيء مسطر على قال ابن عباس حتى كلمة أخذت وأعطيت وأتلت وشكت قال سبحانه ما يقر من قوله إلا لديه رقي على كل شيء لذلك قال النواذب قدامه النواذب أو عيوب قدامه لا هذه القصدين وقد ترى أي على عنا بالكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا لأن النبي عليه السلام قال فاليقول خيرا أو ليصمت فإما أن تقول خير ينفعك في دينك أو أو مصمت وفي الحديث من صمت نجا والصمت يدل على عقل الرجل طول صمته وعدم كلامه من غير حاجه يدل على وزانته وعقله وأمن الثرثار كثير الكلام بلا فائده هذا يدل على أشكة العقل ولذلك حين العلماء هم أثقل الناس في الفتن لا يتكلمون في الامور إلا بعد التصور الكامل للأمر. يتصور ويقع الواقع قيدا، ثم يصدر كلامه وكتابه. أما الحماسيون والمتهاجلون بينهم يتكلمون قبل التصور فيفعلون الخطأ. العلماء يقولون: الحكم على الشيء ضرٌّ عن تصوره. نعم. ولذلك نود أن نتعود على كل هذا الكلام. يعني خصوصاً المعمد الصليو. كلام عندنا لا, لا حدود له ولا نهايه له سنتكلم فيما يرضيه وما لا يرضي هذا الغرض ثم الانسان يمسي لسانه ويربط انسانا او بكى يقول هذا الذي يرد الموارد والنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله او الله نحن بما نقول قال حفلتك امك يا معاذ يعني فقدتك وبصرتك وهل يحب الناس في النار على وجوه الا حصائد ألسلتين الإنسان يتعود إلى ذلك في الكلام يا ايها السلاميون لا تهدر الكلام بلا فائدة تعود ان تكون ثقيلة والمرء مخبوء تحت الإنسان فإذا تكذل يهرى القدر يا الله جالس فدخل له يعني شكل يعني صاحب حيئة صاحب وجاءة فجرع أبو حنيفة جليل فلما تكلم الرجل وسأل أبو حنيفة سؤالا يدب على كفة عقله فقال أبو حنيفة الآن أعني أبي حنيفة أن يمدل جليل ومدل جليل رحمه الله ورجل فلسانك نيزانك توزن بكفة مين فالإنسان لا الكلام غير رئي ويقول الثقيلة خصوص الضالب العلم والعائد لا يكثر بخلاك ومن أعرض من سمعنا ولم نرى ممكن من تشغل في هذا يخال الشهر عبدالرزاق عفيفي كانت إجاباته على الفتاوى نعم لا نعم هل يجوز نعم هل يجوز لا وكان عالم طفل الرزاق عفيفي من علماء الفحول ما يريس بجنة دائرة ومن علماء مصر من علماء الأصحاب الشيخ رحمه الله كان رسوليا مفسر وققيما رحمه الله تعالى نعم أؤمن محمد صلى الله عليه وسلم في <تصفيق> عصر ما من الزبر وأكثر من العسد أن ينهر السماء نعم والأحاديث في حول النبي عليه السلام متواتره ولا حديث متوافر بعض العلماء فبلغت أربعة عشر عليّ منها هالأحاديث في الحوض وهو حوض طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر وهذه على أن شكله مربع إلى أنه كروي أو بيضاوي في بعض النصوص لا لعلي أكثر نصوص أنه مربع الشكل. قولوا مما سيدا مشاوه لو من الدبا فضعوا من أحلى من العسل من الفنت وعرب عدد النجوم في السماء. يعني الأكواب التي يشتغلون بها يجب أن تكون مركوز وكلمة كوز كلمة مصيحة فيصير كالكوز مركوزا مجخيا من شر منه مرة لا ير بعدها، حتى. أسأل الله القول أجمل. وممن يحرم من هذا الشر أهل الحوض والبلاد. يقول صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون ليشربوا من حوض، فتزورهم الملائكة عند تدفعهم، فقولوا صيحابي صيحابي، والتصدير بالتقريب والعزل التحقيق وقولوا صيحابي صيحابي، فيقول إن تقول الملائكة. انك لا تدري ما احداث بعدك يعني ابتدعوا في الدين فاقول السقطات السقطات يعني بهله وبله ولذلك لما جاءهم سؤال في يقودها الحجه الوات بهده الخروج ماذا جواب على يعني ما جواب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبره حتى تقوى على الحواله فابتداع في الدين يؤدي الى عدم الشغل من هذا الحوض العظيم. نسأل الله على أن يزكينا وإياكم جميعاً من هذا الحوض. نعم. ونذكّر على السنة وننبتدي أن هذا السبب في من هذا الحوض الشريف. نعم. قوم بعبادنا صوب على شعير لأن ما يهم به الناس على قدر عادته. نعم. والصراع. وهو مضرور على متن جهنم وهو المذكور في قول الله عز وجل وين منكم الا والدها جماهير المفسدين ان هذا الورود ليس لغه في النار وانما المرور على على الصراط واصبر بعض العلماء كما ذكر قرطبي في التذكره وغيره انه ادب من الشعر يعني اربع من الشعر واحد من السيف وحوله قصاديب كأن شوك السعدان اشواق شديده في بلاد اليمن ويمر الناس من عليه وهو مظلم حاله الظلام وتحته جهنم يحكم بعضها بعضا ويزر بعضها بعضا فكل يمر على حسن عمله ويصلح الضوء والنور عليه على, على حسن عمله فمنهم من يمر كاجاويد الخير ومنهم من يمر بأجاوير كبه ومنهم من يعدو لأن يجي عليك ومنهم من يقر نبرة ويقوم مره, مرة. ومنهم من تحتفوا الخطاطين فتلقي إليه إلى الجنة فمخدوث مقدس في النار وناجي المسلم إلى الجنة من نجأ إلى الجنة ومن سقط سقط في جهنم وليه إلى الجنة لك أتصور هذا الحال وأنبياء الله عز وجل على جنبة الصراع كل منهم يقول الله المسلم سلم في فتح شديد فالإنسان لاود لأن الأعمال الاعمال التي تدفع العمل مهما تكون رشيقا وانت سريع العدو في الدنيا لا تستطيع أن تمشي طالما نعرف بجيدة فالإنسان يشتغل في في الاستئذات من النقف العظيم وكل أحد سيمر واي منكم الا نعم تؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وانه اول شافع واول مشفع ولا يمكن الشفاعه الا اهل البدع والضلال ولكنها لا تكون الا من بعد الاثم كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن إلا ببعض أن يأذن الله لمن يشاء ويقوى وهو لا يقوى إلا التوجيه ولا يأذن إلا لأهله وأبدا المشيكون فليت لهم من شفاعة نصير كما قال تعالى فما تنفعه شفاعة للأفعين نعم هذه مسألة الشفاعة وشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام منها الشفاعة بالرغم وهذه أعضل الشفاعات المطلقات وهي الشفاعه ان ينصرف الناس من ارض المحشر <تصفيق> بعدما اظهروا خمسين انفسنا وفاه عراه غرلا وقد نات الشمس من رؤوسهم يذهب الناس الى ادم فيقولون اشفع لنا عند الله فيذكر خطيئته واكله من الشجره ويقول لنفسي نفسي اذهبوا الى نوح فيذهبون إلى نوح فيقول لنفسي نفسي فيقول لنفسي نفسي اذهبوا الى موسى فيذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد فيذهبون إلى محمد عليه السلام فيقول أنا لها أنا لها وكان قد اتذكر شفاعته لومجي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ويحضر سيدنا تحت عرص الله عز وجل يستجمع وجامع الحمد والشكر لله تبارك وتعالى ويشكو أسجد جدا طويلا فيقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع راسك وسترها فيقول يا رب امتي امتنا فيقول الله جل وعلا ادخل امتك من الباب الايمن من الجنة وهم شركاء الناس في الابواب الاخرى وهذا هو المقام المحمول على قول جماعه السلام المذكور في قول الله عز وجل على ان يبعثك ربك مقاما محمولا وفي قول عليه السلام بعد ذلك أبعادهم مقاماً محمولاً من ذاتي وعلياً هو الشفاعة في أن ينصرح الناس من أرض المحشى حيث يتأخر جميع الأنبياء إلا نبيا عليه الصلاة والسلام ومن الشفاعات الخاصة وهذه خاصة بالرسول عليه السلام من الشفاعات الخاصة به أيضاً شفاعته في عمه أبي طالب ولكن هذه الشفاعة ليست في خروجه من النار ولكن في تخفيف العذاب لان اي كافر مخلف في النار ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يشرح في لأن لان عمه نصره نصرا عظيما واحب الرسول عليه الصلاه والسلام ان يهتدي لكنه مات على غير الإسلام فلما جاءه النبي عليه السلام وعنده ابو جهل عمر بن هشام وعبد الله بن اميه وغيرهم فقال يا عم كل إله عند الله كلمه تشفع عند الله فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وفي رواية انا على مله عبد المطلب فما بعد الكفر والعياذ بالله فيكون أقل الناس عذابا يوم القيامه وفي النبي عليه السلام اقل الناس عذابا فقال يوضح في ارض نصف قدميه وبطن قدم اسفل جمرتان من نار لا منها ام لما بعد لا يعني ان نقول مع ان الناس يوم القيامه يشعرون في اي سوره على صورة أبيهم ادم ستون ذراعا في السماء كم صرت الذراع ها ستون ولا دون ستين المهم كم ستون اللي يعني كم متر فراغم ثلاثين متر تقريبا يعني أعمار كل مرة عشر فتوار ومع ذلك يورى في أطلس القدم من أسفل جمرتان بس جمرتين ينبي منها قوموا بمعه لا رأى أحدا أشد منه عذابا وإنه لا قبلهم عذاب أيضا كيف بمن غمر في النار غمره وقد كلي وسلسل وحول النار ملائكة على شفيرها لا يعصون الله ما امرهم شداد بالارض ويفعلون ما يمرهم كلما اراد ان يخرج قد يكون فيها فالعياذ بالله فهذا على شدة الامر جدا فهذه الشفاعة خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه الرجل الكافر الوحيد وهو الارض فقط لا تثبت من النار ولكن في تكفيرها لا تكفيرها من هذا المنير قلبي اعلم أهل مصر في لما سول كتابا له قال لي ولست ادري هذه الشفاعه خاصه بابي طالب لا سبحان الله هذا شيء يعرفه صبيان الكتاكيم والحرمات لانهاء السنه انه لا شفاعه الكتاب كده. لأن الله يجب أن تنفعه شفاع الشعب غير التردد لأن الشفاع لا تنفع أي كافر إلا وطالب وهذه الحاصل في غير مشاكل لكن هذه الشفاع يُعرضها وهناك شفاع لأهل الكبائل لكم الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها وهذه الشفاع الكره المبتدعة لذا كره <تصفيق> الخوارج والمعتزله لما لانها قالت اصولهم الباطله لان الخوارج والمعتزله عندهم من دخل النار لا يكون منها ابدا فانكروا حديث شهاب على الله انها في في اعلى مراتب الصحه وهكذا المبتلعه اذا اعتقدوا اعتقادا ما وجاءت النصوص على خلاف المعتقدين بد أن يرد هذه النصوص ويقوله بمتشامه ويدحول الملك يقول للرسول يقول ما قرده في كتاب الآمن ويقول حليف ماذا في السيدان؟ هو حليف ملايه عنده وصله ويبدأ يرد الشبهات لكن على ما تأكل الزيت كما قال الله اما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء من الفتنه وابتغاء تاويل يتبعون المتشابه ويدعون المحتوى كما قال العلماء اما هذه السنه فيعملون المحكمات ويتركون المتشابهات يردونها هذه المحتوى وهذه الشفاعة لا تكون الا بشرط. قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنك وهذا الفتنه من الله سبحانه وتعالى وايضا الرضاعه عن المشروعين فيه قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضوا وهذا وهذاك الشيطان قد اشتمل عليهم قول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يهدنا الله لمن يشاء ويرضى اين الشيطان يامن الله باذن الله ويرضى رضاهم من مشروعه وهناك شفاعات اخرى منها شفاعته عليه السلام في دخول امته الجنه اول امه فاول من يدرك حلقات الجنه في ابوابها النبي عليه السلام واول امه تدخل الجنه امه محمد عليه السلام قال صلى الله, صلى الله عليه وسلم انتم الاخرون الاولون يوم القيامه فنحن قالت الكمّة ولأن ولا الناس أول أمة تدخل تدهر الجنة ويدخلون صورة و جماعات أول ما يدهر الجنة على صورة قمر الذي يتبهت ثم ما الذي على صورة أشد كوكب ترزي في السماء البعض نحن.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 لان الله سبحانه وتعالى قال عن الجنه وعده للمتقين وارد ثاني ايه ثاني ايه وعده فالمؤمن محاور وعده تحت وقال الله وعده للكافرين راجع على أن هو جنه للمؤمنين وفي مع عاد راح النبي عليه السلام النار ودخل الجنه والصحيح انه عليه السلام خذ الكسوف اصحابه يوما فتقدم و فلما كان من صلاةه قالوا له يا رسول الله رأيناك تقدمت و قال نعم تناولت حقودا من الغنب من الجنه ولو أخذته لكفاهم إلى يوم القيامه لو كانت عناب الجنة كعناب الدنيا في المسمى لكن الحقائق تختلف فالجنة هي عناب ولكن ليست كعناب الدنيا أعوى فالجنة والنار محلو مدان الآن لا تفنيان ولا موجودتان وانهما لا يفنيان كما قال الطحول عن الله لا تفنيان تبيجان وهذا مما أجمع عليه السلف الجنة أن الجنة لا تفنى ولا تبين والبعض أيضا لا تفنى ولا تبين وهو الحق والصواب سواء كان طبقاً رصاة الموحدين أو غيرها وأما القول فأن طبقاً رصاة الموحدين حينما يخرج منها أكوى آه التوحيد من تفنى تقمد فهذا القول غطأ وليس صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال خالدين فيها ابدا وقال عز وجل كلما خرج زدناهم سهلا حتى ولو قال ذلك بعض اهل العلم وبعض اهل الحرب فهل يعد قولهم هذا قولا ها حمدي يعاد قولا لنا بقوله سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام هو سلام سلام سلام سلام فحتى لو قال احد من العلم هل يعد قوله قولا لا لا يعد قوله قولا يعني هل نقول ان فعله الحسين خلقه الاجماع لا يخطف فعله رضي الله عنه والاجماع باقي كلمه ولا يعد قوله القول اذا خالق نصر وهكذا من قال في النار في طبقه فرصه الموحدين انها تقنع فقوله لا يعد قولا ولأنه مخالف الإجراء ولا أعتقد للعالم الذي يقول ذلك ولكن نخطي قوله لأنه مخالف النصوص وأعلى قوله تبارك لا لابدين أهلي الأححابة فليس يدري على أن النار تقنى أو تقنى إنما تبقى الحق هو المدى من الزمن إحنا يعني هذا أن النار تقنى بعدما يخرج أهلها منها من عصر الوحيد ما جاء ذلك؟ وهذا امر بيني لا بد ان يكون فيه نص مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما يؤمن بها بالسنه والجماعه ان الجنه والنار مخلوقتان الان لا تمليان ولا تميتا الجنه عدت للمتقين والنار عدت للكافرين نعم وان المؤمنين يرون ربهم في يوم القيامة وسبب الكلام عن مساله الرؤيه وتلعب المسيح ابو هرمون ايضا تكلم في مسائل التي اجتدم لزقها بين مطلقات اسمنا الرؤيه والكلام نعم و اومن بان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قاله النبيين والمشترين نعم هذا ايضا مما اجمع عليه العلماء و اجمعيه النصوص قال سبحانه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله هو خاتم النبي هو خاتمهم عليه السلام هو حيتهم وافضلهم صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد أن نبيا يوجد بعد نبينا عليه السلام ويبعث بعثه النبوه والرساله فهذا كافر من سجده ولذلك هؤلاء البهائيون كفار على الاسلام كفاره ومن اعتقد اسلامهم فهو كافر مثلوك لأنه كدر القران حيث زعموا ان فتى يخرج من بلاد الهند يكون نبيا بعد محمد عليه السلام وهذا كفر وتكذيبه القران لان الله عز وجل ختم الرسالات بمحمد عليه السلام ولذلك جعل كتابه حفظه ولى حفظه جل وعلا, فمجلد وعلا فمجلد حرق, حرق لمحمد الجين حرق والتوراء حرها وتولى الله جل وعلا حفظ القهان فقال سبحانه إنا نحن نَحْمَنَزَلْنَا الزِّكْرَةِ وَإِنَّا لَوْلَ حَابُنَا وإذلك خاطر مبي التلو وخاطر محمد عليه السلام الأنبياء والمسايا إذا من ادعى أن محمد عليه السلام يكون بعده نبيا يكون بالله سبحانه و كما يقول القليانية وأولى الاستشهاد القليانية بنزول عيسى بن مريم آخر الزمان غير ممت عليه معي صوتك لا لا ينزل برساية تديرة وإنما يدعو إلى شبيعة محمد صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخمسين ويضع الجزيه يعني لا يقبل إلى الإسلام ويدعو إلى الإسلام ثم يموت بعد ذلك عليه السلام لأنه أن حي السماء ولقي وجب سلطة العرض بره العرض الله عليهم وما حذروه وما صردوه ولا يخشونه بره العرض الله عليهم لا ولا يصح إيمان عبد حتى لا، لا يصحب إيمان عب لأن من أحد الآمن بالله سبحانه وتعالى ربا ولكنه لذلك من بمحمد الرسولة هل يصح إيمان؟ لا يصح إيمان لأن إيمانه بالله ربا وتكذيبه محمد رسولا ينقل إيمان عباره لا يقع لأنه تكذيب للقرآن وتكذيب القرآن كفر لأي الله لبلاغ البلاغون من الإمام برسالته قال صلى الله عليه وسلم عند رسله والذي نفسه بيانك لا يسمع بي يهودي ولا مصراني ولم يؤمن دي إلا إدخله بار النار فكل من سبح محمد عليه السلام ولم يؤمن به هو مخدر في النار يا أيها الدخوة الذين هداهم الإسلام ولا كان أباركم وأمهاتكم على المصرانية أو اليكودي أو الإحاة الروم الإسلام فالنبي عليه السلام قال عليه بن ابي لما سر الجاك في سبيل الله فقال له عليه السلام لان يهدي الله عليك يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم واولى من يعني ترجو اسلامه ابوك و تدعو تدعوه للاسلام وتحسن معاملته حتى ويحكى الكفار وان جاءتك على منتجها الكبري ما ليس لتقيل علمه فلا تكرهما في الدنيا معروفا حتى ولو كان كافرين لا بد من احسانهم لذلك من عاق والديه هو شقي وبرر بوالديك ولم يجعله كفارا شقي فمن الشقاء عقوق الوالدين والعياذ حتى ولو كان كافرين يجب ان تحسن اليه ويعني تدعو الإسلام هذا الأرض من كذلك ابوهاي ابوهاي السيادة قال النبي عليه السلام يوما يا رسول الله ادعو الله أن يعدي أم أبي هريرة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اعدي أم أبي هريرة فدعب إلى بيته فسمع صوت الماء مشكشة الماء فقال الوجحة يعني انتقل ثم أرسلت جمعها وترعها وفرجت فقالت أين محمد؟ قال لما؟ قالت أين محمد؟ فلاب معها فقال أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال يا رسول الله إلا الله بيه الله قال اللهم أحب الحبيب إلا ما الناس للناس الناس إليه قال فرآني أحب من أحبه رضي الله فالإنسان يصدق في طلب لوالديه، لوالدي يدعو بعض الهيئة ونصن لم يبقى نرمضان أن يوزفع في الليالة في رأس الخطر وليلة واحدة بعد ذلك ولم تسوق لكن المتاة نركز فيه مليلة القدر والدعاء فيها والملائكة تنزل حتى نطلع الفجر وهي وامان ومعنان إنسان يشتهد اشتهد ان يدعو الله سبحانه وتعالى قد يعرض نساء كل الاسباب الا الدعاء رغم ان اعظم الدعاء الله ان ياتي اباءكم ومعايكم بالاسلام ان كان يعني لعوبه ونعاج كافرا الله الله نعم في اول وما ان اهل شارع وهذا هو الترتيب الصحيح اني بنى قبل اهل بيعه الواضح النبي عليه السلام قال عن آل بدر لعند على علي بدر فقال وقال عن عنه الله ومن آمنا الله قال لا يستوي لكم من أسلم من قبل الفتح وقاتل نعم أعبنا من قبل الفتح وقاتل أولئك أعبنا درجه إلا الذين أنفروا من بعد وقاتلوا وكل له الله حسن المقصود الفتح لأن ما هو نعم صدق على يديه وقوله عز وجل اذن فتحنا فتحا مبينا المقصود به ايضا وليست مقصوده ومن انفق من قبل صلح الاعمال اعظم ممن جاء بعده ولكن أهل بذل وعن هذا بذل فرد نعم ثم رضي الله عنهم وارضاه نعم هذا الافضليه على قول جماعه السلف ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عارف خضي الله عن الجيه نعم وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم التولى معناه الحب والمصر أتولى الصحابة يعني أحبهم وأنصرهم نعم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن تغيين الفئينا من علماتها للسنة ذكر محاسن الصحابة والسعود عن المسعود. إذا كل من خالف هذا الأصل هو على غير السنة والصحيح. الذي يصعب الصحابه ليس على السنة والصحيح. سواء كان المتقدمين أو المتراجعين. الذي يقول عن عمر بن عن, عن حارس محبول ليس على السنة والصحيح. وهو المحبول المجنون. حتى ولو كان بيتور الأثرى بن حارث الصحابي الجليل رضي الله عنه ورضي الله عنه حضر الله وحضر الله سبحانه وتعالى إيه يقال عن المعبود عن مجنون في العقل أو يقال عند السبينان إن الإيمان لم يجاوز شفتيه إلى قلبه يعني ما بعد ما نجوا الشفتين أو يقول عن أبي سعيان صحابي رضي الله عنه، وأيضاً من لازم أن يكتب معاوية ابن أبي سعيان خاد مغني وكاتب الوحد، رضي الله عنه ورثه، فكل من سبق صعابة وأظهر أقدامه رضي الله عنه هذا ليس على السنجوب السني ولا يوتر. ولذلك نبسك عما وضع بين الصحابة وما قال السلام ونحمد الله سبحانه وتعالى أن كف أيدينا عن المشاركة فيما وضع بينهم من الفتن ونكف أيضا السنة نحمد الله أننا نشارك بأيدينا في جمائهم وأيضا نكف أي سنة له عما الشجر بينهم ويعتبر أن المسيح منهم له أجرعان، والموضع له أجرع واحد. في القول صلى الله عليه وسلم عبد المقابل السيئان إلي شاد الحافيم وأصاب فلهم أجرعان، وإلي شاد الأخطأ فلهم واحد. وهو كذلك الصحابة المرضيون ربي الله عنهم وردوا عنهم نعم وأصدقوا عما ثم هذه المؤمنين زوجات النبي عليه السلام من ضمن الصحابه ولكن ابن مجد رحمه الله افرده لان الرافض قبحهم الله يلعنون زوجات النبي عليه الصلاه والسلام لا سيما الصديقه بنت الصديق التي كان مصروف بن رضي الله عنه رحمه الله عنه من اجل تهجي اذا حدث عنها قال حدثتنا الصديقه بنت الصديق المبرأة من فوق سجل سماوات للعلم الرابطة ويقولون في قول تعالى إِنَّ الله يَأْمُرْكُمْ ان تذبحوا فَقَرْ يقولون البقر الرعشاء والعلم ده والعلماء قالوا سبع حشاء كفار لأن سبع حشاء سب للرسول لأن الله قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فسبها عائشه سب لزوجها لان الله جل وعلا جعل هذا فسبها سب لنبينا عليه السلام وسب نبيكم عليه السلام مغلب الصحيحة من عليك عبد العاص أنه جاء النبي عليه السلام ومتبشه بردة له والليلة باردة فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها قال أبوها من قال أنت عمر قال عبد فسكنت خشية أن لا يذكر رضي الله عنه وضع أحب الناس إلى رسول الله عائشة وابغض الناس الى ترافضه بيد عائشه فنحن نحب من أحبه رسوله عليه السلام ونحب عائشه ونحب زوجاته رضي الله عنه وانظر الى ذكاء وفطنه وتوفيق الله سبحانه وتعالى ان تسودك التزام لما غيرها النبي عليه السلام بين ان تطلق وبين ان تبقى معه فقالت يا رسول الله أبقى معك ان حتى تنال شرف بن معاذ المؤمنين على احد ليله العائشه لما راى من حبه واخباره عليه السلام عليه وتمرد الرسول الله في بيتها ومات بين سحرها ونحرها ومات في غرفتها وهو راض عنها ولبن في غرفتها فذلك العامه الرابعه والعليم أنهم يلعنون عمر ويتردون عمن قتل عمر رضي الله عنه وهو خلوان يترضى على رجل المجلسي ويلعنونا ثاني رجل الأمة الفاروق عمر بن القطاة عم الله عنه الله لا ولعب قبر أبو الله يتركون به ويتبركون به وضياء الله وبعض الناس اللي الخلاف بيننا وبين الخلاف في الخلاف ما خلاف في عن الخلاف كانت اي موكس خلاف ضغطي ليس عميقيا رئيب الله خلافنا مع الرافضة خلاف المسلم مع الكافر وكان سماحة الشيخ بالباس رحمه الله عليه إذا راسل رافضيا قال إن عبدالعيز من عبدالله يتباس لأفلان من فلان سلام على نتبع الكده من مع بعض كيف <تصفيق> هو هذا القطار قطب ماذا؟ القطار فعلى الرسول مع الكفار اللهم عبد الله إلى جلق لأعطاء المحظيم مظلوم أسلم وتك الله بهذا السلام المتفره لأهل المقاعدة نعم وَقِضُ من إلا أنهم لا حق الله تعالى ما لا يقبل عليه نعم وقبل الكرامات الأولياء، والكرامات هي خوارق العادات، يجريها الله سبحانه وتعالى على أي ذي الأنبياء والمرسلين، من الأولياء والصالحين. وخارق العادات على ثلاثة أقسام، كما ذكر شيخ الإسلام في سند القراء بين أولياء الرحمن وأولياء الشفاذ من مجموعة. المعجزات او الآيات وهذا شيء هذا شيء خارج العادة تجريه الله عزوجل على أيدي الأنبياء والرسل يحصل به التحدي وله الكرامات خوارج العادات على أيدي غير الأنبياء والرسل وإنما على أيدي الأولياء والصالحين ولا يحصل بها التحدي ومن ذلك مشيان بعض بعد على الماء لما اعترضوا المحيط الأسلام فيه عند قنجساً لله سبحانه وتعالى ومشى على الماء والثالث وهي فعال الشياطين تجري على أيدي أوليائهم من الصحرة والنشحونين والفضل بين الكرامه هو فعال الشياطين إذا ضعف الثاني على الشيطان معهدي كرم ويضع أولئي الشيطان والسامة هذه من أبعال الجيد والشيطان <تصفيق> لا وغيبا انكرت كرامات المعتزلة ولعد الكرامات كما أنكر لما يكون رحما أنكروا عيبا الكرامات وهذا المعتزين ينكرونها ان كل شيء يغارب فأبلغنا أتفقات من الناس أنهم دائموا جملات الدواء توزيع هذه الزباة فحص على الاجتماع بعض كان له فكرة أنه من المسل يخرج من هنا لكن الأخوة ليس هناك كذلك المهم هناك من يخرجها فنحن مع الجماعة حيث مرجها طلب ان هناك لا دا دائم الانتصال عن الجماعة وطلب من هناك من يخرجها ويكفرنا من خلال ذلك الحمزين شاء الله من الغد كل مستوى يضع التقوى من شاعرين اليوم يمتبعنا ونشاهدنا الصندوق ونشتري هذه الأشياء للناس علينا. ان علينا شاء الله تعالى نعم نعم كان يعني ألاس حديثنا نجتهد من شان نحضركم بالضبط يعني إن شاء الله لكن هون محمد في واحد بيأوي إجتمعوا معه معاً. نعم نعم نعم. يعني هي عرسات القيامة. يوم القيامة. وشأن الشفاء جعل أزود شفعاً وصلاحاً في مما هي عندها. جاي لا تقتصر الوهاب المقصود بها الكرامات. نعم. هل صحيح قول الطائي لمن يدوس على الشيخ محمد بن عبد الوهاب والوهابي؟ لا علاقته بالوهابية. لا. ابن عبد الوهاب لا أنشأ جماع اسمها الوهابية. وهذا يفعله المغلدون بدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب. وكما قال الطائي إذا كان كهرباء أحمد المتواهباً فأنا المغلب بأنني الوهاب. لكان يتبع رسول متوهما فانا المقر بانني وهاب لكن نحن لا اتصل بان محمد بن عبد الوهاب وابن تيميه وابن القيم ولا غيري انما هو رسول الله عليه الصلاه والسلام كما قال ابن القيم عن جماعاتك فقل جماعه المشرك وان سالوك عن شرك فقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا جماعه هذه جماعات شرنا شر شبن كبير طبعا بالنظر وشيك تشنع ونزر في الجنة نعم هل يأخذ الصبيل المميز صحفي هل في إذا في <تصفيق> الإمام لو أن ثم الصبيان ثم النساء إذا أراد الإمام أن يسمع الصبور ويلي الإمام كل الأحلام والمعام لا سيما من حفظا كما نفعل نحن هنا والليحا فحتى إذا حصل لإمام شيء يخرج في من يفعل فالصبي مميز إذا وضعه الصب طالما ينتهي الصلاة والسلام ليس محق أحد أن يرجعه من سبق أن هذا الحق هو نعم، المسجد يلعب في المسجد لا يشكل عليه وإنما ينفع به حتى لا يكره ولد المسجد نعم يبدأ. لكن ابن خب سنين واربع على أبي لا يأتي به لأنه قد يشوف قد في المسجد ويُرِي المصدّين <تصفيق> نعم كم <تصفيق> من نعم لكنه عليه السلام كان يأخذ الرجال السرعان الذين يقومون يقول من المنزل ان لا إلا بعدما ينصرف النساء فكنا النساء يأخذنا والأرجال يأخذهم علينا رب يوما. ووعد انتساء والججال في الشارع على المسجد قال عليه السلام ليس الانتساء وصل قال الراوي تكارك الحدانة تنصق بطنها والججال إذا رأيته الججال أين المرأة الآن تنصق بطنها والججال إذا رأيته الججال؟ فيه؟ فيه ما الآن؟ اذا الشارع تبعد خالص الرجل هو الذي لو مش عايز نعم ما العملي قد يكون التي تعطي من من ومدره للدخل الكف العدني حاجه يكون منتجه من الميله وهذا يكون غير مؤقت وراي المؤتمر هذا في العملي ترى يجب يكون العملي دائما غير Właśnie هو إبطال الكفر وإبغاء الإسلام إبطال حب بغض الإسلام مع الله خبه هذا الكفر وكفر المنمي وإن النفاق العملي قد يكون منهم مواقف المنمي كما سبق في, في الكفر العرب نعم <تصفيق> <تصفيق> على بل هو إذن كان يطلب من الشيخ الإبارة من أطلقة العالم ثم نحاول عن مراجي الشيخ الإبارة عم الله قال <سؤال> ظل العلام الحمد الأولي الشنقل واشتعبر المعنى هذا نعم لكن هذا على وجه الجملة قد تكون نعم مرأة مركاترة ومرأة مركاترة لكن على وجه الجملة نعم وإنما عمل فدعه وطلاله ورياده فدعه ونسب الصحابة فمكتبعون الله لمنحبه لكن لو سبب جهلة الصحابة وكفرون فوكافر صحابه ووكافر أن أسبب الصحابة جميعا هو كافر. لماذا مكافر؟ لأنه كذب الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه, عنه, عنه. وقال بل كفروا نحن على وجه الجنة نثبت للصحابة الجنة أنهم في الجنة الأشخاص حتى من لغيرهم كصاحب الشامل أولي وهذا الصحابي الذي يخدر نفسه فلاقيناهم في الجنة وقالنا عند التعيين شخص معين منهم فلا معين من إلا ما نعيانهم النبي صلى الله عليه وسلم وشير له في نتحبه أدوات جنعان في الجنة لمن هو في الظروب أنه يهجد نعم نعم قال موت ليس على سبيل الخلوط لأن قاتل النفس لا يخرج. نعم وصاحب الذي غلّها يحرق لعدّب لها في نارج ليس على سبيل قد يسمع جماعة يقال النفس والسالب شارب الخمر والزاني أنه إذا لم يستحل كل ذلك فهو حتى وإن دخل النار لكن ليس على سبيل الكل. نعم. هل أشعار من هذه السنة والجماعة وما هو من مادة شرعية؟ الأشعار وليس من السنة. الأشعار الأشعار فقط من ضالنا. ولكن وليس كفره الأشياء أما الأشياء رب في ووجد كلام بسمح الشيخ سبحان الله وهذا الكلام ياليك حتى قبله يبحث عن كل أخوي الشيخ في هذه المسألة لأنه قال أنه من آل سنة إلا في مسألته الصفات وبعض المسائل لكن المعتبد أن من ربما تسنة وأنه التلقى no, tak, tak. No? No? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,